أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم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 وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أَنْهَارًا ما لكم لا ترجون لِلَّهِ وقارا وقد خلقكم أَطْوَارًا أَلَمْ تروا كيف خلق الله سبع سماوات طِبَاقًا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 يجدوا لهم من دون الله عنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن انذا مفهوم عبادك ويا يردون إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظلم Thank